Bismillahirrahmanirrahim. Fa min tanzilum mir Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatu qur'ana بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة منا تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا حِجَابَهُ فَمَا إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سوائل للسائلين ثم استوى الى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 Aussil tu, bhi kafirun. Faan maadun, faistikbaru di alam b'gairi al-haq. Waqalu man ashad mina kuwah, awalam yaroo an Allahaladhi khalqahum, huwa ashad minhum kuwah. Wa فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يخزى وهم لا ينصرون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 فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُوا عَلَيْنَا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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَّثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَاعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ tak setewi kesalatul sisiatudfah bilatihi apsau. Jadi yang di antara kamu dan dia adalah perselisihan. Dia adalah penguasa yang pemaaf. Tiada yang mendapatnya kecuali orang yang sabar. Tiada yang mendapatnya kecuali beruntung yang زغننك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر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 ومن آياته أنك ترى الأعوض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملو ولنذيقنهم من عذاب وليد وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دواء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفوت به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي يومفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق أولم يكثب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء